troubled yeah. mm -hmm. ورسناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وَأَنَّهُ عَلَىٰ مَنْ كَفَرَ بِالْإِيمَانِ Giri I إن كَانَتْ نَصْنَتَ إِنْ بَلَغُوا ولو يُغَلِّيُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَقُولُوا وَاللَّهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عريم. Yeah.